غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنين الف لامين را تلك ايات الكتاب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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم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 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون عليهم من كل بَابٍ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 ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك, أولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار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 أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه النو تحل قريبا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 ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الآخرة يشق وما لهم من الله من واق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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذين عدهم او نتوفينك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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الْأَرْضِ جميعا فَإِنَّ الله لغني حميد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا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 تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم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 وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إِنَّهُنَّ أضللن كثيرا من الناس